انا لو عيني تشوف غيرك انا مش هفتحها واي كلمه حلوه مش منك مش هسمعها اه انا لو عيني تشوف غيرك انا مش هفتحها واي كلمه حلوه مش منك مش هسمعها قفلت قلبي کی خلاص و كتبت علی او اسمک دمعات لی دنا موت نفسي